معركة بدر كانت أرض بدر تتهيأ لمعركة شرسة بين جيش قرشي قوي وجيش ذكي منظم ومنضبط يقوده النبي صلى الله عليه وسلم وتغشاه السكينة وذكر الله والشوق إلى لقائه وزع صلى الله عليه وسلم في خيمة القيادة جيشه بطريقة تمكنهم من الخروج من المعركة بأقل الخسائر جعل له لواء أبيض وراية سوداء مربعة أكبر من اللواء وأبقى الشيوخ تحتها وميز المقاتلين بالصوف الأبيض ليعرفوا بعضهم عند الالتحام ثم صفهم كبنيان مرصوص ولما رأى أحدهم متقدما هتف به معي معي ونظرا لكثرة الوثنيين واعتمادهم على الكر والفر أعطى تعليماته لرمات الأسهم بأفضل طريقة لصدهم عند هجومهم الشامل فقال صلى الله عليه وسلم أرموهم بالنبل لكنه نبههم إلى عدم الرمي دون حاجة فقال واستبقوا نبلكم بينما دب الشجار بين جيش الوثنيين شجار يثيره طاغوت طائش لا يحسب حسابا لحكيم أو عاقل إنه نسخة من طواغيت الأرض فهم أنانيون لا يأبهون بغير شهواتهم وأحقادهم وحقد أبي جهل على كل ما هو إسلامي جعله يلغي رأي غيره ويهين عقلاء قومه ويسخر منهم ومن نصائحهم خاصة عندما علم بتكفل عتبة بدية ابن الحضرمي لإنهاء الأمر فرأى أن دوافع القتال تذبل ونار الحماس تخبو شيئا فشيئا فخشى أن تثنيهم حكمة عتبة وتعود بهم إلى مكة فأراد سكب ما تبقى لديه من زيت الفتنة ليؤجج نار الحرب فمشاك الشيطان نحو عامر الحضرمي يحرضه قائلا ها قد رأيت ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك غل الثأر برأس عامر فكشف رأسه وصرخ باسم أخيه وعمراه وعمراه فهاج جيش الوثنيين بينما كان جيش المؤمنين يغشاه نعاس مفاجئ أمنا من الله تعالى نعاس طار حالما سمعوا صراخ الجاهليه فامتلأوا حماسا كان عبد الرحمن بن عوف يشعر بعدم الراحة في الصف لوجود شاب بين أنصارين صغيرين على يمينه وشماله ينظران إليه تاره وينظران إلى بعضهما أخرى استغل أحدهما شغال صاحبه فدنا من ابن عوف وهمس بأذنه همس بشيء أذهله وغيره وبدلاً من أن يتمنى ابن عوف مكانا آخر صار من تأثره يبحث للفتى الصغير عن الهم الذي أخرجه من بيته وجعل أمه عفراء تزفه للحرب بدموعها همس الفتى من أعماق قلبه وإيمانه قائلا. يا عم أتعرف أبا جهل